شبكة مزامير آل داود تقدم. الله أكبر. الحمد لله أكبر العالمين كفى بنفسك يوم عليك حساب فلندتدى إنما ي ه ت د ي لنفس All right فإذا جاءت ا ل ص م ا ل ب ر ي و, و ي فَإِنَّ ا ل ج َ ه ِ ن ََّ ي َ ه م َ و َ ى وَأَمَّا مَنْ خَافَ م ََ ا م َ ر َ ب ِّ ه ِ و َ ن ََ ى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ ي َ ه م َ و ى ي َ س أ ل و